فأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ آتٍ بُثَّةً بِالذَّهَبِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ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 مِسْكُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا تَمَنَّعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فسلك فيها من كل زوجين اثنين اسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَدَاعِ قَاطِبٍ فِي الَّذِينَ وَلَمُوا إِنَّهُمْ مُرْقُون